A'udhu billahi min al-Shaytan al-Raddi. Bismillahi al-Rahman al-Rahim. Hal ata' al-insanihin Inna سَأَنَّ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعاً بَصِيراً INNA HADAYNAHU السَّبِيلَ sabila INMA SHAKIRAW WA INMA KAFURAW INNA A'TADNA LIL KAFIRINA SALASILA WA إِ الأأَبَرارَ يَشْربونَ مِن كَسٍِ كَانَ مِزاجهَا كَاف عَينَ يشرب بِهَا عبَادُ اللهَّ يُفَجرونَ غ تَفجير بِ نذري ويخافون ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكين ويتيم وأسرى إن Inna ma nuta'um kum li Inna ma nuta'um kum li min بِنَا يوماً عبوساً قنطاراً فوقعهم الله شر ذلك اليوم ولقاهن نظرة وسروراً وجزاءه بما صبروا جنتاً وحريراً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 وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا عَيْنًا فِيهَا تُسَمَّى سَلْسَبِيلًا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 عليهم ثياب سودس خضرو واستبرقوا وحلوا أسايرا هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا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 وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا يُدْخِلُ مَن يَشَاءَ أَمَّا الظَّالِمِينَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا